قالوا يَا صَالِحُ قَدكُنْ تَفِينَا مَرْجُ وًََا قَبَ لَهَا غَاءةًهَ أَنَّعَبُدَ أن ماَا يَعَبُدُ آبَُونَ وَإِن نَالَ فِي شَكِم مَِّا تَدْعُونَ إلَهِ مُرِيين